بسم الله الرحمن الرحيم هذا هذا هذا هو الاسلام هذا هذا موقع هذا المنشد طارق جابر, جابر, جابر, جابر ابو زياد يقدم لكم هذا هذا هذا هو الاسلام هذا هذا هذا هو الاسلام هذا هذا هذا هذا هو الاسلام اذًا اذًا اذًا هو الاسلام فهو الاسلام دين حضاره ومعالم تاريختم باكل خبر فلتسأل التاريخ عن اسلامنا ورجاله الغر الميامين والله لولا الحق في إسلامنا والعدل ما فتح البلاد ولن تشر هل كاقت الأرض السلام سوى على يد هؤلاء ذوي الملاحم والسير الْمَعَارِكُ وَالْحُرُوبُ شَرِيفَةٌ لَا نَطْرُو عُطْفْلًا وَلَا قَطْعُ شَجَرٍ شَجَرٌ وَلَا اسْتَحْيَى نِسَاءَ أَعْدُوِهِمْ أَوْ قَطَعُوا أَوْصَالَ شَيْخٍ فِي الْكِبَرِ والله ما تصبت براءة طفلة ابدا وما قتل رضيعا في الصغر والله ما قامت مظاهرة على حكم نبي باهل بدو او حضر لا البرلمان ولا المجالس كلها في الأرض تعدل مثل عدلك يا عمر الله أكبر يا حضارة ديننا والله حق لنا بها أن نفتخر هذا هو الاسلام يا من تدعي ركب الحضاره والحضاره لا اثر حيث الحصار والاحتيال حضاره انت تستبيح كتدارد من بشر تاريخكم هو ب بال... دماء ملوعه ثن له بالقبر والتعذيب في شد الصبر سطرني لكي احكي عن الاقصى دمن يجني به عبسا وما تنفع النفر والظره الى بغداد اول بنانا يا ذا والف جريمه لا تعترف والتمشي في طول البلاد وعرضها تسمع صراخات الشعوب من هاجر الصماء لك بك الحمام يفر ربا لا تعي الحضاره فوق اطلال الشجر الشجر التقدم والحضاره هكذا كانت الحضاره ديننا لن يندثر والحضاره هكذا هكذا الحضاره ديننا لن ينتثر تقدم والحضاره هكذا هكذا الحضاره ديننا لن ينتثر تقدم والحضاره هكذا كهلت الحضارة ديننا لن يندثر قهل التقدم والحضارة هكذا كهلت الحضارة ديننا لن يندثر